قال نظمه الله تعالى باب الشروط والعيوب في النكاح أنا رأيك بالنسبة للشروط تنقسم إلى قسمين كما تقدم معنا في البيع شروط شرعية وشروط جعلية وتقدم تعريف الشروط والمرار من هذا أن هناك شروطا نص عليها الشرق كالوليد والشاهدين ورضا الزوجين وغير ذلك مما ذكرناه شروط صحة النكاح لكن الكلام هنا الشروط التي يتعلها أحد الصراعين المتعاقلين الزوج أو الزوجة أو الوليد وفي الحقيقة عندنا سؤال مهم يعني كمدخل فقط ندخل في مسأل الشروط لو سألك السائل وقال لك كيف يقول المصنف باب الشروط والهيوب ونحن إلى الآن ما دخلنا لتخطيرات كتاب ميكاف يعني كان من أن تكون مسأل الشروط فيه في آخر كتاب ميكاف والجواب عن ذلك أن ترتيب المصنف ترتيب صحيح وفي علم المناسبات يقوي يعني العصول التي ذكر العلماء في المناسبات تقوي ترتيب المصنف توجي ذلك أن أركان المكاح إذا عرفنا أولاً المصنف ذكر مقدمات المكاح ذكر الخطبة ذكر من تخطب وشفاة المرأة المخطوبة وإحكام الخطبة وما يتعلق به ثم ذكر أركان عقد المكاح والصيغة والعاقدين إلى آخرين ثم ذكر شروط فهم عقدن نتاعه بعد ما توفرت هذه المقدمات تثأل ممن المرأة التي تحلي فأتزوجها و التي لا تحلي فلا أتزوجها مما عرفت المرأة التي تحل المرأة التي لا تحل ماذا مباشرة تعلم و وقد تقدمت مقدمات العقد و في أثناء العقد فتذكر الشروط فتذكر ما لقبي في على المرأة و المرأة تذكر ما لها من الشروط على الزوج فإذا ناسد أن يذكر ذلك الشروط بعد المتحرمات من النساء من أجل أن يبين ما الذي يمكن أن يوضع في أقضى مقد... النساء وايضا يرد الإشتاء يقوم طيب إذا كان الشروط لها هذه المناسبة أنا مسلم ومصحيح لكن العيوب العيوب كيف تأتي إما في مقدمات المكاة لا تتدور كذا وإنما أنصوبة في أثر مكاة والواقع أن فتيب المصنف صحيح فإن الشروط في الحقيقة في الناحية فقية وتنظير فقية تعتبر من الخيارات يعني في شيء في العقد طبعا إذا تم العقد بين الطرفين في شيء ثم الخيار وهو ان يدخل امر او يشتريط شرطا يوجد الخيار لأحد ايما او كده كما تقدم معنا في البيوت في الواقع الشروط هي في القصر توضع في العفوض لكنها يقصد منها الخيار بحيث لو اشترت ان المرأة على الصفات معين وتبين انها ليست على الصفات كان له ماذا؟ الخيار فمعنى ذلك الشروط متصلة بالعقل بحيث الاساس والتركي متصلة بالخيار بحيث التمر فإذا هي في التنظير في باب الخيارات فالفتقة العيد بها لأن الشرطة والعيدة والغرارة والعفقة كلها من خيارات النكاح أربعة منها يجب الخيارات النكاح الشرط العيد العفق الغرارة هو الوجود الغرارة نحن ذلك هذه أربعة من مجبات الخيارة تناسب أن يلشق الأيوب بالشروط وعلى هذا تنظير المصنف رحمه الله تنظيره صحيح باختصار سندكر فيها خاتم هذا المجلس مسألة أنواع الشروط الشروط في النساء تنقسم إلى قسمين شروط المعتبر في الشرع يجب الوفاء بها وشروط غير المعتبر في الشرع وفيها تغفيف فأما الشروط المعتبر شرع فإنه يجب على الزوج أن يفي بها ويجب على الزوج أن تفي بها وهي الشروط التي أحلى الله ورسوله على السجل التي سنذكرها إن شاء الله تتظمن مفرحة ولا تضار شرع الله ولا تخالي شرع الله عز وجل وليست مما حرم الله هذه شروط جعلية معتبرة اشترطت مثلا أن يكون مهرها من الذهب اشترطت أن يكون مهرها من السجل اشترطت أن يكون متاعها من نوع معين هذه كلها شروط معينة لا تعرض الشرع ولا تضار لكن الشروط التي تخالف شرط القسم لقسمين شروط تخالف الشرط وتوجب فساد العقد وشروط تخالف الشرط يحكم ببطلانها ويبقى العقد صحيحة فالشروطix؛ يخالف الشرط من قسم شروط تجد فساد العقد فيرثد الشرط والعقد وشروط يحكم ببطلانه ويبقى العقد صحيحة فلا يجب الوفاؤ فأما الشروط التي يحكم ببطلانها وبطلان عقد في قوله ذوّدتك بنتي على أن تزوّدني بنتك لكاح الشغاب ذوّدتك بنتي سنة ذوّدتك بنتي شهرين سنة الشهور ذوّدتك بنتي مدة إقامتك عندما هذا نكاح المتعة ذوّدتك بنتي على أنك إذا وضعتها وحلّت لذودها الأول طلقتها نكاح المحلّف فهذا الشرط لاغن ونكاثه فاتذ فهذا شرط يوجب فسادة العرض هناك شروط تصحح العقود وتلغى هذا الشرط فلن على أن لا مهر لها فحينئذ نلغي هذا الشرط لأنه خلاف كتاب الله ومستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن تريضا فالله عز وجل فرض أن المسلم أن يعطي المرأة حقها فالنصر إذن لو أنه شرع لا مهر لها يسقط هذا الشرع ونقول لها مهر نسبها وأما بالنسبة لترسلات هذه الشروط وبيانها فإن شاء الله سنرجع الحديث عنه إلى المجلس القادم وبناء على ذلك شرع رحمه الله في الشروط التي يراها يرى المصنف رحمه الله في حاتها لأن الشروط تختلف العلماء رحمه الله فيها فتارثاً يحكم بصحة الشرط, الشرط واعتباره ولزوم الوفاء به وتارثاً يحكم بعدم اعتباره وعدم وجود الوفاء به فتختلف أقوال العلماء رحمهم الله في هذا النوع من الشروط ويتكلمون على مسائله في هذا الموضع فقال رحمه الله إذا اشترطت طلاق ضراتها سورة المسألة أن يقول تقول المرأة ربيت به زوجا بشرط أن يطلق زوجته وحينئذ تارخا تشترك طلاقة زوجة يكون الزوج الذي يريد أن يتزوج تكون عنده زوجة واحدة وتارخا تكون عنده أكثر من زوجة فإذا كان عنده زوجة واحدة تقول أشترك أن يطلق زوجته فلانا أو تقول أشترط أن يطلق زوجته السابقة ولا تسمي هذه الصورة ومن صورها أن تقول إذا كان عنده أكثر من زوجة أشترط أن يطلق جميعا نسائه وتارث تقول أشترط أن يطلق بعض نسائه يعني الأول فسواء اشترطت طلاق زوجة أو طلاق زوجتين أو أكثر فإن هذا الشرط للعلماء فيه قولانا قال بعض العلماء بصحته كما درج عليه المصنف رحمه الله اختاره أبو الخطار من الأضحاب وغيرهم رحمه الله عليهم وعللوا ذلك لأن فيه مصلحة للزوجة وأن الزوجة تتخاص من الضرر بوجود الضرر فأن تكون شديدة الغيرة إلى آخر ماذا ذكروا وقالوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيح إنا أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض قالوا فهذا الحديث يدل على أنه يجب الوفاء بالشرط لأن شرط المتاح حق من وفا به وذهب طائفة من الغلمات إلى أنها لو شرطت عليه صلاق ضبرتها فالشرط ضاغل ولا يلزمه الوفاء به ولو حدث المتاح ورفع إلى القاضي يحكم القاضي بإطلال الشرط وبقاء المتاح على سحة وهذا هو الصحيح وعليه المذهب كما اشار إلى ذلك صاحب الإنصار وقال أن المذهب صحاحه المذهب أنه ليس بحقها أن تشكرط هذا الشر لما ثبت الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وَلَا تُفْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا وكذلك في اللفظ الآخر لا تُفْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا لِكُمْتَحْ وفي اللفظ الآخر لا تسألها أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفئ ما في صحفتها فدل هذا على أنه لا يجز للمرأة أن تشكر الصلاة المرأة قبلها وعلى الزابر إلى ما وهذا هو الذي نميل إليه أنه ليس بشرط شرحي وأنه لا يجزم الوفاء به فإن اعترضه اعترضه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما وصيتم به من الشروط المستحللت للفروض نقول جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فكيف وقد نص على بطنان من هذا الشرط يقول لي لا تسأل المرأة ونهى عنه وأنه يقتضي تساب المنهين عنه فهذا أمر حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان محرما كيف نقول بمشروعيته وكيف نقول بلزم الوفاء به فالصحيح أنه شرط ضيء محتبر وعلى هذا فإننا نقول لا يسح بالمرأة عن فش على طلاق ضبرتها لكن يعتبر للعلماء الذين قالوا بأنه صحيح وهذا يحتمل أنهم لا يقتضون مطلق الشرط وإنما قصدوا الله أعلم قد يكون هذا من أسلوب أيكم يكون, يكون عام لكن مما يمكن أن يعتبر في لهذه الحالة لو شرفت لمرأة طلاق امرأة شغيرة قبلها أو طلاق امرأة سادرة تخاف من وجودها وغرارها فسار هناك مصوغ لجزء الضرب معه فقل أنا لا أجد بوجودك وفلانة بها سودك طلقها ثم انكفنيك ففي هذه الحالة ممكن أما أن يكون شرطاً معتبراً بإطلاق إن شاء الله نعم. أو أن لا يتترى ضرتها سميت ضرة ما تضارها وغالباً عن وجود غيرها أشهر الضرر و... أو لا يتترى عليها فالقلية هي الأمل التي تنكح بملك اليمين فتقول له أرضاك زوجاً بشرط أن لا او لا تتترى عليها يعني ما يطأ جميع من نفاك النساء الذين كنا ملك اليمين ما يطأ هم. وهذا الشرق للعلماء فيه وجهان صحيحا وطائفة كما ذكرنا وأبطله طائفة والصحيح أنه طائف وذلك قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تذكذ مرضاك عزواجك فالله أحل له أن يطأ صفية والمرأة تحيظ ويأتيها العذر ويأتيها المرض الذي يعيقه من إعفاف نفسه فيبقى معلقا عن حلامه أحله الله له فعلا من تحليم ما أحل الله وليس المزين في الشروط التي يجب الوفاء بها ولا يتزوج عليها ولا يتزوج عليها وهذا أحد وأعلم لأن الرجل إذا منع مما أحل الله له وفيه مصلحة الأمة وفيه مصلحة الجماعة والأفراد فتقول له صورة المثلة أرضاك دوجا بشرط ألا تتزوج علي أو ألا تكون عندك زوجة قبل كما ذكر في الظرة فهنا يكون شرطها على أن لا يكون له زوج لا يكون له زوج فمثل هذا الشر اختلف فيه العلماء رحمهم الله ثلثا وخلثا فأجر عنه مربو المشطاب رضي الله عنه وأنا ابن العاط وكذلك قال به الطاوس من كيفتان من المعباش وقال به الاوزاء فقيه الشام وطائفه ائحاء نراوي من اهل حديث ان هذا الشرط صحيح ويجب عليه أن يقضي للمرأة بما التزم به فان قالت اسال الناس كنا لخادقا ولا ناس او لا ناس تزوج علي فانه يجب عليه الوحاء واستدل بقوله عليه الصلاه والسلام إن احق ما وصيت به من الشروط مستخلصهم به الفروض وذهب طائفه من العلماء كما هو مذهب الجمهور العلماء ثلاثا وخالفا الى ان هذا الشف باطل وانه ليس من حقها أن تسلم عليه ما احل الله له واستدل بقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم بما الله لك تسترى ما راك الواجب وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فالذي في كتاب الله ان نذهب الاستحلال للزواج الثانيه في القالده فانكحوا ما طاب من النساء نفنى وثلاث وربا فندب الله الأمة إلى التكفير تكفير شواجها وحصول الإخاف للنساء المؤمنين فهذه حل مأحا لله لمطرحة هجباتية وكونها ذات غيره فإن هذه الغيرة ضرب خاص بها ما اصفر لها جماعة المسلمين فكم من مطلقة وأرملة تحتاج إلى من يعفوها ويغترها وقد تكون ابنة عم وقد تكون ابنة خال وخريبة لا يستطيع أن ينتحى لوجودها ومن تأمل الواقع وجد أن الشرعة يؤكد أن هذا الشرط ضاقم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الشرط الذي يعارف كتاب الله عز وجل فهو يقول كل شرط ليس في كتاب الله والذي في كتاب الله فانتحوا ما طابلكم من النساء وخلال وخلال ثم ننظر إلى الرجل يعني ما يستطيع الشرط أن يدرك خطر هذا الشرط إلا إذا نظر إلى رجل عندهم رأى تزوجها ونكحها وعند ابنها أولادا فأنتم تعلمون أنه إذا قلنا بصحة الشر إذا تبث أن المرأة هذا الشر فمعناه أنه متى نقضى الشر كان لها الخيار فإذا نقضى له الشر تنفتخ أن تقل مثلا لا أوليه فتنفتخ مباشرة ولا يستطيع إرجاعه إلا بأقل جديد فتطور رجلا عنده إمرأة ومنها أطفال وأولاد وهذا معروف من المنيع من هذا الشر وددنا هذا الضرر وهذه المخافلة العظيمة فإنه يكون عنده أولاد ولا يتقف عن انتزوج الثانية بعلمه أن أولاده سيستضرون بطلاق هذا ومنتاق عقبها فهذا كله مما يعارض الشر والأطر حم كالثانية والثالثة والضابعة فالمرأة إن أرادت أن تتزوج وتشترط شروطا لا ضرر فيها قدمنا وإلا رجبنا كل ما طالنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الحرج على المسلمين فضيق ما رسى الله على عباده قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير المسلم فلا يقبل المسلم أن يحرم ما أحل الله له اتغاء مرضاك النساء والأزواج كما نصد الله عز وجل على تحرمها او لا يخرجها من دارها اشترطت عليه ان لا يخرجها من دارها او من بلدها فهذا الشرط اختلف فيه العلماء رحمه الله ايضا سلفا وخلفا فعن عمر بن الخطاب رضو الله عنه رواية بكل القولين وروي عنه ان قر هذا الشرط وروي عنه انه ابطل هذا الشرط وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه ابطل هذا الشرط ولما رفعت إليه قضية المرأة التي اشترطت على زوجها أن لا من بلدها قال رضي الله عنه شرط كتاب الله أصدق أي أن الله عز وجل أحمل للرجل أن ينقل حيث حيثما انتقل لكي تعشر عن الحرام وكرسونه عن الآثان بأم الله عز وجل وقال طائفة من السلف إنه يشرع هذا الشرط وإذا اشترطت عليه المرأة ذلك فإنه لا يخرجها من ذارها ويجب عليه الوفاء على عموم قوله عليه الصلاة والسلام حق ما رصيتم به من الشروط ما استحللتم به فروض وفي الحقيقة القول بجوازه أقوى لأن هذه المسألة ليست كالمسألة التي من سابقتها والضرر في هذه ليست كالضرر في سابقتها وكثير من النساء يشترطن أن لا يخرج من دورهم خوفا على الوالدين خوفا بمصالح ذاتية والغالب أن المرأة لا تشترط مثل هذا الشرط إلا وهناك من يؤثر عليها ويذب بها إضرارا معتبرا خاصة لحص والديها وقرابتها فنقول هو أقوى وحص بين قلنا أرجح وأقوى وقد نبهنا على ذلك غير مضع نعم أو بلدها كذلك الحكم في البلد وهناك مضررات فقد سكون المرأة صغيرة في السن فيقول والدها اشترط ألا تخرج اشترط عليك لا تخرجها من النبي لأنه يعلم أن نجمده في هذا السن يخشى عليها وأن بيئته أو جماعته أو مدينته فيها مفاتل أو يخشى أنها إذا انتقلت إلى تلك البيئة مثل هذا أنا لا أشكر في اقتلاله وأنها شروط شرعية لأنه يقصد منها مقصود شرعي أنه إذا قصدت تضييق على الرجل في هذا شيء آخر لكن من حيث النظر في غالب الأحوال أن هذا الشرق يقصد به تحقيق المفارق وضع مخاسب مثل هنالي شك في اتباره والامل بالنعم او شرطت نقدا معينة او شرطت نقدا معينة قالت اشترط ان يكون صداقي مئة ريال من الصدق القديم اشترط ان يكون صداقي مثلا ثلاثين الف ريال من الولد اشترط ان يكون صداقي مئة جنيه من الذهب السعودي مثلا أو غيره فهذا كله اشتراط نقط مهم هذا يجب الوفاء به فإنه استحل فرضها بهذا الشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا حق ما وقيتم الشروط ما الشروط أو زيادة في مهرها أو زيادة في مهرها كذلك مهر صحة إن خالته صحة لأنه يجوز لها الشريط المهر القليل والكثير فليس هناك محظور شريح لا. فإن خالفه فلها الفتح فإن خالف أي الشرطة خالفه الظمعائد من الشرط فلها الفتح لها أي تنلك الفتح وهذا كما ذكرنا أن الشروط في الضقود تجب الخيار وهي من موجودات الخيار وإذا قلنا لها الفتح فرق, فرق بين الفتح والطلاب فالمرأة إذا كان لها الفتح فمعنى ذلك أنها إذا اختارت الفسق لا يستطيع أن يعود لها إلا جديد الجديد ولكن إذا قلنا تطلق فإنها تطلق وقد تكون رجعية ثم تطلق الأولى يمتلك ابتجاعها بدون رضاها لكن إذا قلنا لها الفسق لأننا لو قلنا بدون الفسق وإذا قلنا أنها تكون في حكمة مطلقة لأمكنها أن تطلق ثم يعيدها بعد ذلك فيفوس المقصود من الشر ولذلك قلنا لها الفسق أي أن العقدة إذا قالت لا أريد ولست برابية يقال لها أنت بالخيار إما أن ترضي بهذا الواقع الذي هو فيه وإما أن تفتخي نكاحتها فتفتخ نكاحتها ولا يرجع عليها بمهد ولا يطالبها بمهد يكونهما استحلى من فرقها وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فسعلا ولا مهر بطراً لتاحان هذا بالنسبة من نوع الثاني من الشروف الشروف الثابنة التي توجد طلال العرض فهي تاثدها مفتدة للعرض الأول شرط صحيح طبعاً أنا ما ذكرنا من التفقيل ما رأاه المصنف صحيح فهو صحيح فهو النوع الأول الشروف الصحيح التي يجب الوفاء بها وإن كنا قد تثنينا بعضها لمصادمة للكتاب والسنة لكن المصنف منهج المصنف أنه ذكر المشروف فشرع الآن في ذكر الممنوع وشروط ممنوعة القصم إلى قصمين شروط ممنوعة يوجد في هذا العقد وهو الذي شرعه من الآن فانتقل بالأعلى إلى الأدنى فقال رحمه الله شرف أن يزوده موليته أو بنته قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك هذا نكاح الشغار معهود من قول العرف شغر الكلب رجله إذا رفعها ليهود أكرمكم الله فكانه يقول لا تستمتع بموليتك كوضع جنائه لشرب الرجل حتى تستمتع بموليتك فكانه جعل البرع عوضا عن البض وهذا النوع من النكاح كان نكاحا جاهليا والشريعه لما جاءت لانتحي الجاهليه اقرت وابطلت وفصلت فهناك انواع ابطلتها بالكليه وهناك انواع أقرتها وهناك أنواع فصر السياح ثانية كما سيأتي إن شاء الله في أنسحك الكفار فالنكاء الذي ألغت نكاح الشغار وكان من أنواع الأنسحة التي يظلم فيها النساء والظلم في نكاح الشغار يقع بصورتين الصورة الأولى أن الرجل يقول دنتي بذنتك ولا نهرة فيجعل البنت مقابل الذنت والبرع مقابل الببرع فكأنه استمتع حتى يستمتع الآخر وهذا من أبشع الظن فإنه قد يكون أحد مما غير مرضي وقد يكون الإثنان غير مرضي فكل منهما يخون أمانته ويضيع حق موليته طلباً برفشه ومنفعته فكأنه يطلب حظ نفته بركاح الثاني بالإضراء بذلك والآخر يضر بذلكه فقد يكون كبيرين في السن وقد تكون فيهنا من عاهات والآفات لا لا يقضل ما زوجا ولكن يضحي كل منهما بحق موليته لمفوحته في المولية الآخر فهذا الظلم الأول النوع الثاني من الظلم أن يكون لا مهر فيذران بالمهر فيخصف المهر هذه لقاء مهر فقر أو يستطعون المهر كميته وعلى وئي المكان سمكات الشغار بكل تفسورتين سواء كان هناك مهر على الصحيح من أقوال العلماء أو لم يكن هناك مهر في قول بإجماع العلماء رحم الله في الصورة الثانية أنه لا يردش وهو نكاح فاسك إذا ثبت هذا فكل من زوج امرأة بامرأة أخرى كان نكاح فاسك من زوج امرأة بامرأة أخرى كأبته وبنته وموليته أيا كانت لمولية الآخر فالنكاح فاسك لماذا؟ هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بن عمر رضي الله عنها أنه نهى عن مكاح الشغار وأما قول الضاوي أن يدوجه موليته وعلى أن يدوجه موليته ولا مهر بينهما فمحتاره المصنف فهذا من قول نافع على الصحيح أنه من قول نافع وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى الشغار كما هو ومن أضرار الشغار أنه إذا تدوج هذه لهذه فإنه متى ظلمت هذا ستبغى هذا ويصفح وسيلة للإدراء فالمرأة ضحية في, في كل هذه الصور ولذلك يعتبر من سماحة الإسلام ويصده ورحمته للمرأة تحريم هذا النجد من النكاح فلا يجد نكاح الشغار سواء موجد المهر أو لم يوجد لكن لو أن رجلا خفض بنت رجل فدوجه وبعد أسهول وبعد شهر بدون مواطع ودون وعد وبدون ترتيب خفض الآخر بنته فإنه يفتح إذا لم يكن بمواطع ولم يكن بمقابلة فإنه يجوز ولا أسهل ذلك خاصة إذا كان لم يكن فيه ظلم فالرجل تزوج أخط رجل فأراد الآخر أن يتزوج أخط ماذا يقع كثيرا فإن البيت يأتي إلى البيت ويرغب في بنت من دناتهم فإذا شهدت البنت رغل فيها وعقد المكاعة عارفت الأسرتان فنظر أم هذه المنكوحة إلى دنسل من بنات أرحمه فأعجبتها ورضيتها لدين الذي هو أقل الزوجة المنكوحة فخطبت دون اتفاق ودون ترتيب فديس هذا لا بأتدف ولا حرب فيه بل إنه لا يستنم كثير من المجتمعات ويقوم غالبا نوع من التواب والتواصل ويتحقق به شيء من الإنسان وعلى هذا فنساح الشغار ينساح المحرم وقد أجمع العلماء رحمه الله أنهم من أنتح المنهين أنهى شرعا فإن سمي لهما مهر صفحة فإن سمي لهما مهر هذا ألم أثرهم مسمح طائفة من أصحابهما لأحمده فصحيح ما ذكره أنه سمي المهر أو المسمى ما دم أنه قال له جنتي بجنتك وأختي بأختك وزوجت لي فلانة فأزوجتك فلانة فإنه كله منك الشغار وجد المهر أو لم يوجد لأنه ضدع بضد وامرأة بامرأة وإن تزوجها بشرط أنه متى حلمها للأول صلقها أو نواه بلا سرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطلا كل فان باعها الله تعالى وان تزوجها بشرط انه متى حللها طلقها وان تزوجها بشرط انه متى حللها من الاول طلقها هذا نکاح محلل وهو التيسر المستعار ما قال صلى الله عليه وسلم اتعلمون قالوا تدرون من التيسر هو الرجل ينفح المرأة حتى يحلها للأول ولعن المحلل والمحلل لا فمكاح المحلل يسميه لما مساح المحلل وصورة وأن تطلق المرأة من زوج ثابت فيتزوج اللاحق هذه الزوجة لأجل أن يحللها للأول وهذا على صورتين الصورة الأولى أن يكون ذلك بشرط واتفاق وتمالك فهذا اتفاق جماهير العلماء على أنه لا من ظني كفساسف ويعتبر من الأنتحة المحرمة التي لا تخح والحالة الثانية أن يكون فيه يده أن يحللها للأول قد جاء عن حبر الأمة وفرجمان القرآن عبد الله العباس رضي الله عنهما أن رجلا جاءه وقال يبن عن رسول الله إن عني طلق إن رأته وإن نفسه قد تدعتها وإني أخشى عليه أفأنسفها حتى أحملها له قال أي البنين إن الله لا يخادح يعني هذا كل من خديعة يفعله أن تريد مكاحا ولكنك في الحقيقة تريد أن تحملها لعملك الله لا يخادح فهو مطلع على السرائل والضمائل فقال الظاهر الباطن كالظاهر يعني سواء أظهر أو أطنى فإنه لا يجب زدانك لا. لو أن المرأة حنت لبعنها الأول ورغبت لزوجها الأول لم تنب على ذلك يعني رضيت الجوة الثانية ووطئها ثم لم تنب فهذا محقه لأن امرأة رتاعة لما وطئها رضي الله عبد الرحمن من الزديد لما وطئها رضي الله عنه حنت لزوجها الأول وجاءت الشكة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال لها أجوئي دينا أن ترجعي إلى لفاء وهذا في الصحيحين فصلح لها من نيتها لا حتى تذوقع سيلته ويذوقع سيلته فالمرأة غير الرجل لأن المرأة أصل مشروعية بخول الزوج الثاني أن تعرف كلمة الأول وأن ترجع إلى صوابها ورسلها فكأن نتاح الثاني تنضغ إلى حكمة الشريعة فالطلق الأولى رجعيها و الطلقة الثانيةً رجعية. فقد يغلط الإنسان المرة الأولى والمرة الثانية مختلفة. لكن أن يعطى المرة الثالثة لا فالمرة الأولى والمرة الثانية، المرة الأولى يتعة pontًا لها إلا عبركه وبعدickناً حق جرقينة.. تذلك إن عربه إسمعه فإنطلقها الثاني كذلك وهو عطي فقد تكون الطلقة الأولى غلطة منها وتكون الطلقة الثانية غلطة منها وانظر شيء، الطلقة لنقدر قواء الله يلبغ المؤمن من جحر المرة في الطلقة الواحد الكافية نقول يعني الطلقة الواحد الكافية لأنه ربما كانت الخطيئة منه والغلطة منه استعدل فطلق لكن قد تكون هناك غلطة من المرأة فتأتي لحظة المقابلة وحكمة السريعة فتأتي الطلقة الثانية لإحتمال أن تكون الطلقة بسبب المرأة فإن كانت الطلقة الأولى والثانية بسبب الرجل ونفسي تعلمت من هو عديل فطلق الثالثة ندي ما أشد الندري وعرف مقدار هذا القلاة فأطلح إذا تزوج امرأة الثانية تحاشى القلاة وإذا عادت له, عادت له وقد عرف قيمة هذه المرأة وأدرت حينما يتزوجها غيره ويطعها غيره حتى إذن ترى النفسه من, من الألم والأسى والشذر من الله يعلم من لا يعينه على إصلاح نفسه أنه عادته بعد قلاة فكل هذه انظر كيف تهذب النفوس وتقوم وكيف المصالح تتحقق والمساج تتندرئ فكأنه إذا جمدت من زوج ثاني مقصود الشرق أن يتعذب كل الزوجين فالمرأة إذا تزوجها الثاني ننظر في هذا الثاني فلو أن الثاني رجلا كريما محسنا ولايقا لا يمكن أن تفرد به لأنها لما جربت الأولى ووجدت الثاني أفضل منه لا يمكن أن تربع للأولى هذا بالنسبة للمرأة وأن إذا كان على خلاف ذلك في عشرته أو على خلاف ذلك في طبقه وأخلاقه فمن الحق تتأثر عنها وتحل الأول لأن القلوب لا تنسل فإذا من المرأة تختلف عن الرجل فأيما كان إذا ذخل الرجل لنية أن يحلل المرأة للأول خلالة تواعي خرح بذلك عن طريق العقد أو لم يكن تصريحا لأن خبأت الثلاثة وكانت من أثنونه وأثر عن بعض الثلاث تخيف بذلك أثر عن بعض الصحابة رضو الله عليهم في الحسن وغير من أنه خفف الغذال وخفف فيه, فيه بعض التابعين إذا غيّد المية في قلبه وأن نساح المحلل المراد به أن يضع ذلك شرقا أو يتمنع عليه فيأتي ولي المرأة ويقول يا تنان تذبج منتي وحللها لكلانا أو يأتي الزوج للصديقي ويقول حلل لي كلانا فهذا من صلى الله عليه وسلم من عافية ملعون الزوج التيس من الشعار وملعون من أمره بذلك ورضى وأودعاه إلى ذلك سواء كان وليا أو كان زوجا أو نواه إلى شرط أو نواه إلى شرط مال. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو قال زوجتك إذا إذا جاء رأس الشهر هذا النكاح المضاف إلى المستقبل واختلم فيه علماء فمنهم من أجازه ومنهم من أبطل فبعض العلماء يقول يجوز أن يقول له الزبوت جاء رأس الشهر وهو مكاح معلق فالطلاق المعلق كما أن العثمة تبين تعليقا وتنفصل تعليقا كذلك النكاح يفوت تعليقا وقالوا أي مكان إذا, إذا جاء رأس الشهر في الزبوت فإنه قد تمم إجابه وقبوله معلقا ويبقى معلقا حتى يأتي أوجهه وردق لهم وهو خيار مصنف وطائف من أصحاب الإنان أحمد بأن أمني ساحا إنما هو على البت وإذا قال إلى غد أو بعد غد أو بعد وقت فإنه يغدر به فلا ندري هل يبقى الزوجان أو لا يبقى يحدث شيء يتغير حال الزوج يتغير حال الزوجة فقالوا أنه لا يرتح من أجل هذا الوجه وكل القولين له وجمان وإن رضيت أمها كلانا وإن رضيت أمها مشهول ما ندري هل ترضى أو لا ترضى فأثناء العقد ما في بك فعندما إذا أسند العقد أو أضيد إلى الهدى صار من حقوق المتاع المشمل على الغرع هذا وجه يغذر به يقول له تقول شكرا رضيت أمها ما ندري أمها ترضى أو لا ترضى فهو الزواج وليس بالزواج. دواز والربيض وليس بالدواز فيقوم هذه الإضافة تجعل احترار بذل ننجي من الغرار فلا يصح الأقل إلا بالبس ويروم أن المتاحة على البس بلس فيه تعليم أو إذا جاء غد فطلقها أو إذا جاء غد فطلقها هذا مكاح المتعاك وذوّدك إلى غد إن جاء غد فطلقها وذوّدك إلى شهن إن جاء تماثي جاء... شهن فطلقها وذبتك مدة إقامتك معنا فإن رجعت إلى بلدك فطلق بنتي أو طلق أختي كل ذلك من نكاح المتعة نكاح المتعة هو تحديد النكاح لأمل وكان مباحث في من الإسلام وذلك لموجودك هذا فتمسع الصحادة رضا الله عليه المتعة النكاء وكانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزواتوا يتصرفوا بعدم وجود النساء معهم لأنهم كانوا في القتال والجهاد يخافون السبي فإذا غزوا معهم النساء وخسروا فإن النساء يخضهم وهذا معروف في عادة من والمخشون من الغزو بالنساء خشلت باستفقار لأنه إذا, إذا انخسروا وهدموا أخذ النساء قسارة وحينئذ يكون من السبي واستراق المرأة فكان في العرب في جهنية تشد الجهاد الخار فكان ليأخذون النساء معهم بالغزو خشية ففي هذه الحالة أو في بعض العيان فأتي ظروف الإنسان لا يستطيع النساء فالمرأة كالمرأة الحامل أو نحو ذلك فأجيز في أول الأمر أن ينكح نكاح المتعة ثم حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة والتحليم ثابت للأحاديات الصحيحة يعني خيطة كذلك أيضا ثبث عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداء من خطب الناس حرن نساح المتعة وقد كانت خطبة حجة الوداء قبل وفاةه من يسير وهذا يدل على أنه من الأندل الأول ولذلك قال أبو ذكر رضي الله عنه وأرضاه ثمان الصحيح متعة لا تصح لنا إلا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج ومتعة النساء ومرضوا بمتعة الحج وجوب الحزق وجوب فسخ الحج لعمره وقد ديننا هذا في كتاب المناسك الحج وأن متعة النساء كان مما اختص به أشخاص النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخة الإباحة لكن يبقى السؤال لو تزوج المرأة وفي نيته أن نطلقها كرجل يساعد إلى بلد ويجيس فيه بالشهور لعمل أو وضيحة نعونه لذلك فمذهب طائفة من السلف العلماء رحمه الله جواز ذلك وأن الرجل يجوز له أن يتزوج المرأة وفي نفسه أنها لا تستمر معه وذلك بخوف الضرر والوقوع في الزنا وأصل في هذا أنهم قالوا أن المرأة وإن ورّت القلاقها في هذه الحالة فالعقد في, في ظاهر للصخير ونيته في باطنه مترددا لأنه ربما أعجبته المرأة فبقيت معه وهذا موجود انه يعني لو انه لو انه لو كان هذا المحرم من المحرمات هذا كان من جهه ان المده وجب عليه الطلق وجب بمعنى يجب عليه الفلقه فلو تزوجها وفي نيه انه طلقتها بعد شهر بالاجماع لا يجب اني تطلقها بعد شهر ولو غير نيتها بالاجماع ثاني وانا هذا قالوا انه ليس من نكاح المتعه في الشيء الطائفة من العلم من في المدالج الأربعة على جواج ذلك ومشروعيته وهو مشروع خاصة في الزماننا فإن الرجل تكون زوجته أما للأطفال وترتدف لمدينتها أو بلدتها مرة ليشافر إلى بلد محفن عليه الزفر أو تقتضي ظروف عمل المشافر إلى هذا البلد فإن قلنا له لا تتزوجه فإنه سيقع في الحرام ربما وقعت الزنى خاصة إذا كان في أعناس فيها شتن في جراسات يتعرفين إلى الختم وإلى المضريات فلو قلنا له لا, لا تتزوج لا تتزوج لحرمنا استطاع ربما ما, ما في الحرام ولو قلنا له تتزوج لا تتزوج لا تتزوج ووقع في الحرام ولو قلنا له تتزوج مطلقا فإنه بإمكانه نتزوج ويأتي فيها لكن إذا كانت المرأة لا يمكن أن تأثنها وإذا من انتهتها منها تركها لآهلنا وهي رابعة بذلك فإنه لبعث ومن تأمل أشوال السلف والأعينة والعصور للإسلام السادقة كان رجل يسافر للبلد بالتجارة وينزل في البلد الشهر والشهرين ولا ينتهى اليوم واليومين حتى يزوج ويتزوج وينزل فيما يسافر ويقرب ببعتها ويطلقها ويسافر وكان تموم الإسلامين معلوما فيها هذا ومعروفا ضيما هذا لان الرجل خاصه قد تفتده يوما هنا ويوم هناك واذا اراد السفر غالب الناس كانوا يمراته معه خاصه في القديم حيث كانت الاغراض والخوف فكان الانسان لا يظن والمراه لا ترضى بالسفر معها فايا ما كان الرجل مرقه دينيه التطليق او من النصوص الشرعيه بشكل العموم داله على جواز فانه مثال سوف للشروق وسوف للاركام يقها قائده أن أي مجألة من مسائل النكاح تدد في صحة النكاح وفساده فانظر إلى أركانه وشروطه فإن توفرت الأركان والشروط فقل الأصل صحته وحلمه حتى يدل الدليل على فساده فإن قال قائل في نيته فقل صلى الله عليه وسلم إنما أمرك أخذ بضاها الناس وأكد سرائرهم إلى الله فإن قال قائل إن المحلل في نيتها المحلل قل ما لأنه نوانوية غير شرعية لأنه نوع مضاد الصحول إلى القلب العباس الله لا يخالع ففرق بين شيء في أصله محظور بأن شيء في أصله مباح فإن مكاح المرأة وتخليةها مباحة لكن مكاح المرأة من أجل أن تنكح لزيد ولا ينكح من أجل أصلا مكاح وهو الاستمتاع كما هو الحار في المحلل فلا فاشتركت عن صورة المحلل وقياسها على المحلل ضعيف فإنهم من تؤمل إذا تؤمل الأصل والسرع و ليس صار منهم من جميل خني كاحل محل واضح انا انه ما نتحمل نكح ولا نكح العفره ولا نكح للاستنهاء لنفسه ولا نكح اجل ان نكح المراه بمقاصد الشرع المعروف الشرعيه ولكنه نكح من أجل ان نحل فكان الشريعه حرقد حرر نكاح هذه المراه حتى تمتح زوجا غير ان تعيش معك فترى مره وحلاوته فتحمل الأول فإذا جاء المحلل ينتحى اليوم واليومين ويطلقها ما حصل مقصود الشرق فكأنه يبدل مقصود الشرق لقتلق المباشرة لكن من يتزوج وفي نيتها أن يطلق تزوج من أجل أن يعيس نفسه للحرام بل إنه ما وقت النكاح لحاجةه في والوقت الذي هو فيه إلا من أجل أن يعيس عن الحرام فهو يخاف على نفسه الزنا فقال مدة إقامة في نفسه أنه مدة إقامة فيه أن يفعل ذلك ثم إن هذه هي ليست في قطر واحتمال أن تترغى هذه الناس ويغير مية ولو قلنا له في الزبوج وانتش فإن المرأة إذا قال قاحب إن المرأة قلنا إن المرأة إذا ضحك وبدلت وتحبدت إلى زوجها وقامت كما ينبغي أن تقوم الزوجها لا يمكن أن يحضرها فإن الرجل يضحي بأهله وبلده من أجل المرأة هذا معرو إذا ملكت المرأة بثانية وفضلية فإنه يتأثر بذلك فأي مكان الفرق بينهما واضحا والفرق بينهما واضح وأصول الشريعة تقوي صحة ما ذكرناه فعلى هذا فإنه يجهز أن يتزوجها منه توقته بمدة بطل الخل توقته بمدة بطل الكل كما ذكرناه قال رحمه الله تعالى فصل وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أخر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالنهج في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وطح النكاح هذا النوع الثالث من الشرط وهو النوع الثاني من الحال الثاني النوع الثالث أن يصح العقد ويكتر الشط أن يصح العقد ويكتر الشرط تصحح العقد وتقول هذا الشرط باظر إن شرطت أن لا مهر شرط عليها أن لا مهر لها إن الله سبحانه وتعالى قُعَمْ إِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمَّ فَآتُوا هُنَّ عُتُورَهُمْ وأمر بإعطاء النهر النساء فريضا وعلى هذا فإنه إذا شرط أن لا مهر قال فاشرط الله فألقي فألقي هذا الشرط وصحح العقد ويصحح العقد لمهر النساء وهذا من يطلع فيه للقاعدة المعروفة العادة المحكمة وهي إحدى القواعد الخمسة المشهورة للشق الإسلامي الأمور بمقاطبها والمشقة تتجل والتنسير والضرر يزال واليقين لا يزال بالشك والعادة المحكمة والعادة المحكمة يعني بعض فنحن إذا أبطلنا هذا النوع من الشر قلنا إنه لا بد في مكاحي من النهر سيرد السؤال كم نعطيها من المرأة فقال مرجع إلى نهر نثلها فينظر إلى المرأة من حيث نسبها ووضعها في ديئتها هل هي نثيبة ومن أرفع النساء فحين يكون لها النهر فلو كان نهر أرفع النساء الأذكار ثلاثين ألفاً وكان نهر نصفى عشرين وكان نهر عاد إذ الناس من لهم في ثلاثة عشرة فإن كانت من الأعلى فثلاثهم وإن كانت من الأجفل فأشر وإن كانت بينهما فأشرون وعلى ذلك قال فلها ما هو النجم يكون لها ما هو النجم نعني أو لا نفقت أو لا نفقت فقال أتزوجك بشرط أن لا عليها عليك قالت قبل فإن تزوجها ودخل بها فإن الشرع يزمه بالنفقة عليها والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرق ليس في كتاب الله فهو بعض وهذا إذا تضمن شرق الضر والمبي صلى الله عليه لا ضرر ولا ضرر هذا شرق فيه مضرر ومخالفة لشرع الله عز وجل ذهن الرجال عليهم نحفة النساء والقيام بحقوقهم نال. أو أن يقتن لها أقل لنضرتها أو أكثر كذلك إذا شرق أن تكون لها ليلة في أربع ليالي وليس عنده الله بره يكون ثلاث ليالي لها وليلة لهابية هذا ليس في كتاب الله والذي في كتاب الله العدل بين الزوجات الأصل والنبي أو شرط فيه خيارا أو شرط فيه خيارا علقوا على خيار على فجعل ذلك يعني قلها مثلا في الوطع أطعوا في النساء عشاء مثل أريد واخترض أطعوا فيه أنا بالخيار أنشئت وطأتك أولا أطائك أو أنشئت أنفقت عليك أو لا عليك وجاء الخيار الله كل ذلك ليس من حقه الشرط باطل لأنه يهدم ما أمر الله بإذ ومناقضا لشرع الله فلا يرتيف من أو إن جاء بالمهل في وقت كذا وإلا فلا نتاح بينهما مضحيح. أو إن جاء بالمهل في وقت كذا وإلا فلا نتاح بينهما م. أو إن جاء بالمهل في وقت فلا وإلا فلا مكاح بيناهما إذا قال له في الظرسك وقال قبل فقد تلنا فقال له انجيت بالمهر بعد شهر لم يدخل المهر انجيت بعد شهر فلنفاحه صعيف قبل شهر فلنفاحه صعيف وإن تم الشهر ولم تأتي نديه فلنفاحه فلا مكاح بيناه فإنه يلغى هذا الشر ويترك الأمر بالمهر على ثمن الشر كما سيأتي جداد المهر لا يدخل حتى يقدم شيئا منه ويكون ذلك موزداً لفزغاد الشطل دون العقل العقل باطل النهر بطل الشرق وصح النكاح بطل الشرق لأنه ليس بكتاب الله والسنة دالة على بطلانه وكتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفق رسوسهما مع هذه الشروط فتبقل ويصح النكاح لأن الأصل صحته وقد قال الله عز وجل يا أيها المبينا آمنوا أوفوا بالعقود وهناك قائدة تررى العلماء على هذه الآية وتقول تفشيح العقود ما أمكن وفر أيضا عليها القاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال فإعمال العقود وإنضاؤها أولى من إلغائها وإهمالها وإضالها فنحن عندنا رفض أبو الزبورت كذلك وتم النكاء بشروطه المعتبرة وأركانه المعتبرة ثم قال الرجل لا أنفق عليها فنقول العقب الذي وقع قوله الزبورت كذلك وقوله قبل صحيح والشرع جزم بالوفاء به وقبله والشرط بخيم على شيء من وهو ممنوع فنلغي الممنوع عمل المشروط تصحيح العقوب ما أنك والإعمال أولى من الغاء وأولى من الإعمال قال رحمه الله تعالى وإن شرطها مسلمة فبان كتابية هنا يعني شروط الحمال ندخل في مثل الشروط الحمال. تكون شروط شرعية لكن يشرط غالبا الرجل المرأة اشترق جمالها اشترق مالا اشترق حسدا اشترق نفسها اشترق دينا اشترق كفاة من كتابة المتعلمة نحن ذلك او وظيفة او نحن ذلك هذه الشروطة كمالة اسمناها شروط الكمالة نعم فقال ان شرطها وان شرطها مسلمة فبانت كتابية نعم. او شرطها بكرا او جميلة او نسيبه أو نفس او نفي عيب لا ينفك فيه نكاح فبان اختلافه فله الفس هنا الخيار للرجل قال اسرت قال لو زوجت خديج قال بالشخص ان تكون مسلمه فبان في تربيتها او كافره انه لا هنا أن يندم بهذا لكن لو بان اختلافيه فانه يجوز نكاحه بتاع في لكنه شرطها ممكن ففي هذه الحالة نقول لك الفسق يعني أنت بالخيار إن شئت أمضيت العقد ورضيت بهذا الناقص فلا اشتاب وإن شئت أمضيت العقدة فلنحقق له فسق نعم أو شرطها ذكرا أو شرطها ذكرا فدامت سيدا قال جودشك بنتي أو أختي قال أشترق أن تكون بكرا قال هي ذكر وتبين أنها فيها أو قال له لم تتزوج وتبين أنها مزوجة يعني سبق أنها تزوج الشرق أن تكون دون العشرين لبانت عشرين فأكثر قال لي من الشرق شرقا شرق معينا بمصحة فيه يريد وهو يسمونها الشروق الكمال غالدا تشترق شيء من زيادة الجمال من زيادة بسحال هذا كله يشترقه الجوج غالدا أو جميلة أو جميلة بانت غيرها جميلة لأنه في هذه الحالة من حقه الفصف أو نسيبة أو نسيبة لها نسيبة لها نسيبة نسيبة أو نفي عيد لا ينفسق به النكاح وقامت بخلافه أو نفي لا ينفسق به النكاح لأن العيوب نوعا عيوب نوعا منها يففق النكاح فالجنون والجذان والبرق الله العافل عيوب المؤسع وفي أتي بيانه فطبعا إذا كان كانت المرأة بها عيد ولم يتبين ذا الرجل بعد الدخول بها وبعد العقل هو التفقل خيار العيد لكن هنا الخيار من ذهة الشرط عندنا خيار عيد وخيار شرط فخيار الشرط مثل أن يشترك شرطا أو تشترك المرأة شرطا ويقول لها الخيار إذا لم يتحقق الشرط لكن خيار العيد إذا ودد العيد ننظر فيه إذا كان مؤثرا له خيار يسرع شاء أو يبقيه إنشاء كما سياء ففي فرط بين كونه له خيار العيب من كونه له خيار الشرط فهنا من خيار الشرط أن يشترط سلامتها من عيب لا يوجب مثله البدء مثلا إذا كان الجهل لا تعرف تكتب ولا تقرأ يكون مثلا هذا عيب في أمية لا تقرأ ولا تكتب مثلا فيقوم مثلا العيب في عرف مثلا أناس في عرفي أو عرف جماعتي فقال أشترد أن لا تكون أمين بمعنى أن يكون متعلم وتبين أنها أمين له الفسق هذا معنى قولي عيد لا يجب الفسق أما لو كان عيدا يوجب الفسق سواء اشترض أولا يشترض لأنه لو قال عيدا يوجب الفسق لفهم أن العيوب التي توجب الفسق ما توجب الفسق إلا بالشرق ومنون من ضغطة المصنف قال عيدا لا يوجب مثله الفسق لا فله الفتر إلا هو أن يملك خياره في الاثنان وإن تحت فره فلا خيار لها بل تحت عزه رحمة الله عليها الحقيقة العلماء يعني في الكتب هذه كانت تؤلف المسون أصلا لا يعترف ذا حتنان العلم أنه يضع مثلا فقيا إلا إذا كان له شخصية وفقية والعلمية يكون أيضا حتى المسل لا يشتهر ولا يشرح إلا إذا كان مثل وأهلا منه وكذلك كتابنا محمد الله عليه الآن جدنا خيار الشرط وخيار العيو هو قاد بالشروط والعيوط في المكان لكن مسألة الهدف المرأة إذا عتقت ما لها علاقة لا بالشروط ولا بالعيوط ليس لها علاقة بالشروط ولا بالعيوط إلا أن بعد العلماء فخياره العيوط دخلت العيو من جهد أنه, أنه إذا كانت أنا عند عبد فأتقت الأمى فإنه من النقص له العيب أن تكون تخت هذا من حيث يعني نظركم لكن الواقع أن المصنش قصد إدخامها من جهة التدعية مثل ما يدخلون أحكام استواصل الوضوء من جهة أن الوضوء طهارة للعضاء البدل والتواصل طهارة للسم فطهارة خاصة مع طهارة عامة في المناسبة وهنا نقول خيار خاصة مع عام عامة ونقول إن وخياح المكاح يأتي من جهة العيد ويأتي من جهة الشرق ويأتي من جهة العفق ففي ثلاثة أشياء خيار الشر إذا لم يتحقق وخيار العيد إذا وجد الرجل عيد فلنحق المرأة التنفق وكذلك العفق بالنسبة للمرأة الرجل وخيار العفق فإذا كانت من ثم أتقت تحت أبد فإنه يكون لهم خيار من ثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه لما أتقت جريرا وكانت تحت مغيث مولا بني مخصوب فلما أتقت رضي الله عنها وأرضاها طلب تشفق وكان مغيث يشبها حبا جنا فتعلق بها وكان يعني مشغفا بها حتى تألم وسألها رسول الله الله أن ترجع ليه فقالت يا رسول الله أتأمرني أو تشفى يعني هل تأمرني فأعلم او انت شافت قال اننا نشاهد فلم تعدينا مدان شافق فلا ترسم جنب على شكل فلا شك ان شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم احق ان تقبل لكنه عليه الصلاه والسلام لازم لنا ثلاث فيهم الشاهد دليلنا على اثبات الخيار من هذا الحديث الصحيح فيكون لها الخيار اذا علت القدر بشرط ان يكون زوجها يكون زوجها رقيقا فإن كان زوجها غير رقيق يعني حر وعسقت وهي تحت فصر خيار مثل هذه الخالة وهذا نوع من الخيار فيه نوع العدم الله سبحانه وتعالى جعل المرأة لأنها وهي أنا ليست وهي خرى فإن الرق سببه الكفر ولذلك فيه نقص من أنشأه في أطل الكفر لأنه لا رقع إلا بذل الكفر بقاطل الجهاز بسبب الله النمور الموجود هذا اللفظ فان اعتقد اعطيت حقها ان شاءت بقيت وان شاءت فسخت النكاح